وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشرعون وإذا جاءتهم آية قالوا لمن من حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ